العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كننسا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وَجَدَ عِندَهَ رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ إن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ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 يُحْيِي عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا ومن وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّهُ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍّ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إلى بني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 من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهيدين وماكروا ماكر الله والله خير الماكرين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 لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من انت آمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من انت آمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما عليه قائما ذلك بأنهم قالون ليس علينا فلما ين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا إكلا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمون الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم وإن منهم لفريقين ألسنتهم بالكتاب تحسب من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كنوا عبادا لمن دون الله ولكن كنوا ربنا جين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبئين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا مسلمون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشايعين فمن تولى بعد ذلك فأولئكهم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ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 فأولئك هُمُ الظالمون قُلْ صدق الله فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفا وما كان من الْمُشْرِكِينَ إن أَوَّلَ بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيات بينات مقام إِبْرَاهِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمنا وَلِلَّهِ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفر بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله منا من تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلاء عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصي بالله فق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 فسكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميثاق الذين أُوتوا الكتاب لا تبين النوى للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروه به ثمنا قليلا فبيسما يشترون لا يحسبن الذين فرحون بما أتى أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا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 من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئات ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها لنهار ثوابا من عند الله والله ده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري